الظلين آمين بسم الله الرحمن. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين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 ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازره وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور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 إنما يتذكر أولونا الباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب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 قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة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 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذي ناداهم الله وأولئك هم أولول الباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفانت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها للنار وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 إن في ذلك لذكرى لأولي الباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من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 ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عند رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ فمن ظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بالصدق إِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مثوى لِلْكَافِرِينَ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 ليكفر الله عنهم وأسوأ الذي عملوا ويجزيهم وأجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه أليس الله بكاف عبده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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس لإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة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 بمعجزين اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون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 ان تقول نفس يا حسره على ما فردت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين أو تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات ونر والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون وَلَا فغير الله وَلَا الْفَحْشَ وَلَا الْعُدْوَانَ وَتَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُسْرِفُوا وَلَقَدْ وحي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن شركت لأ إن شركت ل يحبط عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره ونرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وما قدر الله حق قدره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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب, ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الْأَرْضِ إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فَإِذَا هم قيام ينظرون وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وهفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت بوابها وقال لهم خزنتها, وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم أَلَمْ يَآتِكُمْ رُسُلٌ منكم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيز مثوى المتكبرين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 وقال, وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوا خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا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 وترى الملائكة تحافين من حول العرش وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربك